سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق اجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا صادق تعاليت يا رازق اجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر